لا حياة له، لا, لا سما له، لا كلام له، لا. لا إرادة له، لا. لا علم له، لا قدر له. يذبون الاسم ثم يعفي لهم عن حق قتل، من فيها من الصبر. فهذا إيمان، كان جربا باطلا. في الحاد اسم الله هذا حسّق. وفروس، الله لا، الله لا، وانكار لا. تماما تماما تماما. ك الذي يؤمن بأنه حاكم، وبأنه حكم، وبأنه حكيم. ثم يقول إيش؟ لا حكم لا. تماما تماما. يضح حكم حكيم حاكم. حاكم ثم في الوقت العمل لا حكمة لا أمر لا لا, لا. لا تشريع لا لا صرفة لا على عبادة سبحانه وتعالى تماما هو جهد طريح بسم الله الحكم الحكيم الحاكم وللصفاته التي لصفاته تمامه الحكمة الحكمة فحكمه وأحكامه من محفظات سبحانه وتعالى وقل وهذا من أعظم الانحاج فيها في من أعظم الانحاج الله أشد الأنواز الخمسة التي تذكرها هذا هو النوع يقول وهذا من... لماذا؟ لأنه إثباتها ثم في عمل العمل المفاهر لا أسمع الله علي لا علم الله كبير لا قد الله أنت خدأ من؟ خذع نفسك أنت خذع نفسك أنت خذع الله صلى الله عليه حكيم حكم حاكم لا حكم الله لا أمر له لا أداني الله لا صلص على وكل هذا من اعظم الالحاد فيها عقلا وشرعا ونغة وفطرة حتى الفطرة تستنكت من هذا جميع. كما قررنا في الى التفايد الردية ان الفطرة تثبت ان الحكم لله كذلك الفطرة تثبت ان من حكمه بغير ما انظر الله فهو كافر الفطرة اكبر من تفن الله الفطرة تبت هذا والله وتكرر معنا نص الكلام في باب الاسلام والصفات كما سيتكرر معنا في باب تخيض الرجل والهية فهو كلهم مشكلة الوحيدة ومنها لا تعمى الأصدار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور الحق واضح الحق قبل لي لكن نحن نحن اوهم الذين في قلوبين مزيد يقولي فاضي اي رب الاشتراك المجلد الثاني فقط مئة ألف وثمانين. فقط ألف يقول في بيان الوجه الأول الذي نريد أن نقارنه دايناس أي ديكم في كفر من حكم بغير الأرض الله وفي بيان مناقضة وفي بيان مناقضة فيه لتصيبه أثناء الصحيحون من نفع صفر منصفات الله تعالى الزاتية أو جحدها مصطبصراً أي علماً لذلك تقولين ليس بعالم ولا وليس بقادر ولا مريب ولا متكلم, ولا متكلم وشبه ذلك من لنصفات الكمال الواجبة شبه ذلك يدخل في إيش؟ الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم طيب؟ من نفع صفة من صفات الله تعالى أجباتية كما قلنا أو جحدها مصطبصراً في ذلك تقوله ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلف وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة والحكم من ايه من بل من ابل صفات الكمال من الله الامر كله. أنا يقول فقد نص ما حكم الذي جاءت على المكان يقول فقد نص ائمتنا على الاجماع على كفر من نفى عن تعالى الوصف بها او اعراف عنه جرده منه ما فعل؟ ما فعل إيش على الإجماع على كفر من فعل هذا السالج. نذب الله الاسم ثم يجرده عن السالج. نذب الله الاسم ثم يجرده عن المخدة والأثر الذي يجده هذا الاسم. إجماع على كفر من فعل هذا السالج. هنا لا مرسومة. ما معنى الجهد الذي أشار إليه الشيء؟ او جهده هذا مرات اخر الامتار والاعراض قال او جهده ماذا نلجه دونه هل كما يقول المرجع وعدم احتقاب القلب ما لا يعتقد بقلبه ان الله عالم او ان الله حكم او ان الله حكيم لا ابدا القلب هذا أب... ترفضه هو بنفسه قال ماذا قال او جهده مستفسرا يعني ايش جهده هو يعرف فالقلب ايش يوقن واعتقد انتبه هذه النقطة مهم جدا يستطروا المعنى بالتفصيل في صور الاستقلال والجفود. ليش ما من الجهد هنا عدم اتخاذ القلب لا هذه نادر جدا في في في نوع البشر. لماذا؟ لأن توحيد الروبية من الأمور التي قرأتها الفترة وكبرت توحيد الأسماء والصفات. كنا حتى عن صلة بينهم توحيد الأسماء والصفات. كان ربي أباه. كفار قريش أثبتوا لله توحيد الأسماء والصفات. فلقهن العزيز العليم توحيد الأسماء والصفات هو الذي سمع درس الماضي درس توحيد الروبية. لذلك الجهد هنا ليس عدم اتخاذ القلب لا وإنما هو ايش الاعراض عن القيام بموجب هذا الاسم وبموجب هذه الصفة عندما لو عمل ما تعددها هذا هو الجهد وادل دليل على ذلك قولون تعالى وجهد بها انا وضحة جدا والله ما معنى هذا الكلام لن يجحدوا بصنوبهم بل هذه الصنوب تعتقد اعتقابا بلغ درجة اليقين كما قال ابن عبدال يقين في طلوبهم رجل المجاريب خلال الحياة قال ايش؟ يقينهم في طلوبهم ليس اعتقاد مجرد؟ ليس اعتقاد عابر لا اعتقاد مراسل اعتقاد وصف عليه المولى سبحانه من فوق سبع سنوات في لدرجة ايش؟ الوقين ورغم ذلك كفروا واثورهم الوصفة على دلما لهم ورد الجهد هنا هو ايش؟ الاعراض الاعراض عن الخضول حكم الله وخدم رسوله الآيات عن القيام علما وعملا وتعبدا لمصطفى هذه السفر ليش ما لمن يشهد أن الله حتم حاتم حكيم أن أنا أقول لك أن الله ليس حتم وليس حكيم لا أو أن قلب لا أو أن قلب لا يعتقد الله والله كلهم قوّيت العرب والعجم يعتقدون أن الله حكم أن الله حكيم أن الله حازم ولكن الأهواء صارفة التي تأوّحاتم في قلبه الأبر المخرج من الله هذا الجحود إن حتى على شرف من شرط الجحود كسر كسرا أكبر يخلقون من نوع وجحدوا بها في السيطانات خال من كسر يتقالوا كل كسر كمين من أبيضا لا شك فيها أبيضا وجحدوا بها في سيطانات من سفة من سفات الله سبحانه وتعالى ثابتة له وكل من أعرض عن القيام بمحفظاها وآثارها عما تتعبد لو سبحانه وتعالى وكل من لم يكن بحق العبودية التي تقضي هذه السفة وجحدها الماء الصحيح من جحد الجوارح هو كما قال القاضي الفضيحة نص أئمة على الإجماع على كتب الإجماع على كتب وعلى هذا كل من ادعى أن الله حكم حاكم حتيم ثم قال بلسان الحال أو بلسان المقال لا حكم له لا شرع له لا أمر له لا نهي له لا سلطة له سوى فرمت فرمت أخبر طارق عن من لا بمقصده مناقضته لتوحيب في الأسماء والصفات وهذا الوجه الأول يبقى معنى وجه آخر نبين فيه كذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله أو أن التحاكم بغير ما أنزل الله مناقضة واضحة لتوحيب الأسماء والصفات هذا الوجه هو أن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه الذي لا يفيه باطل من بين ذي ولم تنفي نص نص في غاية الوضوح ونصوصا متكررة اقرارا كثيرا على صفات من له الحكم الله عز هذا وجه الثاني الذي مبين به مناقضة الحكم ودري ما أنزل الله اللي تفيد لأسماء الصفات الله عز وجل في كتابي على عدة صفات هذه الصفات من استجمعها هو لا حقك فأنت أيها الطغط إذا رأيت في نفسك أنك قد جمعت هذه الصفات فلت الحق في أن تحكم الله ولن ينزعك في حكم ولن يتكلم معك لو ببيلت أما إذا تبين من تلك الصفات المتكررة والكثيرة التي بينها المولى سبحانه وتعالى في كتابه أنك معاند معاندة فضع على الحد وأنك تريد أن تنازع الله في أخص فصائصه فقد بلغت في الأتوم والتجبر مساكم أنا كلام شيخ رحمه الله أنك تقول بنسان الحال أو بنسان المقال أن ربكم عارف إلّا مسردك تماما تماما تماما فكل من يشرّع من دون الله ولو في جزئية مفردة مسأكم أنا كلام الشيخ المتنين فقال هذا الذي حلف ساله فقد قال أن ربكم عارف أعلنها وهذا الرجل آخر تكلم فيه كلام لا مجد عليه وسنكتفي بنقله كما الله قال قال الشيخ حمد لله شكر الله حمود الله في أثناء سيره بصورة الشؤون وما خلفه فيه, فيه من شيء لا حكمه الله ثم الله سبحانه ساق بعد ذلك بعض الصفات التي تبين أحقية سبحانه وتعالى بأن يكون القتلة كما قلنا سنكتفي فقط بنقل كلام الشيخ في هذا الوجه. ثم يقول <تصفيق> هذا الناس يا ان اضيف فاتوره اخرى بالسلام وقد تم من النساء وقد الله الذي يذكرني ووفقني من الله تعالى يا يجعلني في التجاره ويجيرني من الضيقه نزلنا على طول من فروقات مواضيع حكومية. بعد أن تمنّنا أن من ننزل الحاكمية من نفون دي، طبعاً تمنّنا أن ننزل من الحاكمية من نفون أن عن من نزلك الحاكمية الكلام عن منزله الحقيقيه في تشريع الاسماء وانت هنا كان لا يحتمل اذا الحديث عن الوجه الاول الذي يقتضي ان جهه الحكم بغير ما انظر الله لتشريع الاسماء اصل ذلك ان الحكم بغير ما انزل الله يتضمن نسيج صفة من الصفات الكمال الواجبة لله سبحانه وتعالى صفة من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى وحده وذكرنا لكم بأمس كلام قاضي عياض بالشفى بنقل الإجماع على أن من أنكر أو جحد صفة من الصفات الثابتة للمولى سبحانه وتعالى في كتاب رقنا في سنة نبينا فإنه كافر بكرة أكبر بكرة مننا اليوم إن شاء الله نتكلم عن الوجه الثاني الذي به يتضح لنا أيضا بالإضافة للوجه الأول مناقضة الحب غير ما أنزل الله لتوحيد الأصمائي والسلطة وهذا الوجه هو أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه في عدة مواضع في عدة آيات بين صفات من يستحق أن يتفرض به بين صفات من يستحق أن يتحاكم إليه ويغضب والمدل ويذل بأمره ونهيه وهي صفات عدة بداية كنا أن توشيد الأسماء الصفات يدفل ضمن طوشيد الربوبية صحيح؟ طوشيد الربوبية هو فمعرفناه فراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتكبير والتصريف صحيح؟ وهي في نفسها أسماء وصفاته ثابتة لله سبحانه وتعالى بدهية وفطرية فالذي يدعي لمكسيح حق التشريع كأنه وإلا مصرح سيان كأنه دعم أنه الخالق أنه البارك أنه المدبر أنه المتصرح ونزيد المسألة بسطن وبسطن وننقل لكم نقل نقلا أو مقالة في منتهم نفسك في الشيط العلامة بقية بسطنة بقية بسطنة الله. محمد الأمين مقال في منتهى تتكلم حول الوجه الثاني الذي به يتقضح أن الحكمة بغير ما أنزل الله مناقبة واضحة لتوحيب الأسماء والصفر وأن من يشرع للناس تماما تماما تماما يقول بلسان الحال أو بلسان المقال أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى يقول شيء في أثناء تفسيرهم بصورة الشورة في المجلة السابعة وفعناه 63 عند قوله تعالى وما ثلاث فيه بالشيء فحكمه إلى الله الآية بعد ذلك لها تكمنه طبعا بدأ المولى سبحانه وتعالى يبين صفات هذا الذي تفرض بالحكم. لماذا نحن نقول إن الحكم إلا لله لماذا نقول أن هذا هو أصل الدين أصل التوشيد لماذا الله عز وجل يعقب مبينا هذه الأسباب فنقول الشيخ اعلم أنه جل وعلا سبحانه وتعالى بيّن في كتابه في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له. مقدمة أو أصل يقرره الشيخ ثم بذلك يجلل عليه. يقول فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة والتي سنوضحها إن شاء الله ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعيين تنظر الكصفات الصفات الواضحة في قطعية قطعية الدلالة وقطعية السبوة ويقارن هذه الصفات بصفات من؟ بصفات هؤلاء المشرعين ويعقد مقارنة بسيطة أصلا لا تحتاج أنظرة بدهية وأنظر هل هذه الصفات تتنزل وتنطبق على هؤلاء المشرعين للطوانين فإذا وجدها تنطبق فليستبعك شرعهم وليدع لهم وليعترف لهم بحقية الحكم وبحقية التشريع، ولن يكون أبداً، ولن يكون أحداً باي حارم من الأفاضل. يقول الشيخ: فينظر هل تم طلب عليهم سفاة من له التشريع؟" سبحان الله وتعالى عن ذلك مستحيل. لكن من باب إيش؟ الفصل. من باب إجلال التفصيل. من باب إجلال التفصيل. يعني تصل معا إلى أبعد مدى، إلى أبعد مدى. يقول. فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون ولن تضغط في جدا كان اصلا عقل قهره كما قلنا ولن تكون فليتبع تشريعهم ودران هذه عقله كان سوى لان هذا السفاه متذكر في حول المراهقين متذكر هذا البسط فليتبع تشريعهم وليعذب لهم وليعترف بحقيقه الحق فليتبع تشريعهم وان ظهر يقينا وان ظهر يقينا فكما قلنا الأمر واضح بماذا؟ لأنه داخل التوحيد وان ظهر يقينا انهم وانظر لتعابير الشيخ لما يتكلم عن ودائع الشرعي بيتكلم عن ودائع الحقيقه والله استخدم تعابيرات في منتهى الشده وقصر. تشعر ان قلبه يتفطر ذملا يقول ظهر يقينا انهم احقر واسفد واذل واصغر من ذلك هذا المعروف ظهر هنا انهم ايش احقر واسفد واذل واصغر من ذلك فليق بين عند حدين ولا يجاوزهم ولا يجاوزه بهم. فقلت الحد هو بشر، مخلوق وليس خالق، وليس الله، وليس رب. لذلك كان الطغيان من ايش من المجاوزة. مجاوزة الحد. طغيان فغل ما زاد أو جاز. ولا يجاوزه اي حدّهم بهم إلى مقام الربوبية. مباشرة قرأتوا التوحيد العيش الرببي. مباشرة مقام التوحيد الرببي. ناقض صريح التوحيد الرببي. سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه وهذه المسألة هذا الرجل الثاني هذا في غير خطورة الله المسألة هي سهلة المسألة لا عند حد أن يشرح حانونا أو نظاما أو أمرا ويكتبه تنتهي لا هذه الفئلة في المساء الخطوع صاحبها يدعي هذه الصفة المستثرة معنا بلسان الحال أو بلسان المخالف يدعي أنه الخالق يدعي أنه الملك يدعي أنه المتصرك يدعي أنه المكوّن يدعي, يدعي كل هذه الأمور ففي الجملة يبدأ أنه إله وأنه رب في النهاية هترى وإلا مصرح بها فالمسألة لا تقف عند هذا النظري لا لا الله عز وجل في عامة تختلف عن موازين البشر يقول الشيء فمن الآيات القرآنية يبدأ استعرض هذه الآيات التي حددت صفات من له حق الحكم وحق التشريع يقول فمن الآيات القرآنية التي أوضح الله تعالى بها صفات من له الحكم والتشريع قوله تعالى وما اخْتَلَشْهُمْ فيه من شيء فَحُكْمُهُ لله. اللَّهِ فرّر الأصل أن الحكم لمن؟ لله ثم يعلّل أحقيته سبحانه وتعالى بتفرده بالحكم لماذا الله جل وجل تفرد بالحكم؟ يذكر الصفات التي أهلته سبحانه وتعالى هو صاحب الحكم أن يتفرد بحكم عباده نقول شيء ثم قال المولى مبينا صفات من له الحكم واستمع لهذه الصفات وعقد مقارنه بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر ثم قال مبينا صفات من له الحكم ذلك الله وما فلتفهم شيء صح حكمه انما ذلك والله استعرض الله سبحانه وتعالى بعض صفاته وهذا البعض يقول ثم قال مبينا صفات من له الحكم ذلك الله اولا أثبت النفس ايه الالوهيه ذلك الله ربي الربوبية عليه توكل صفة التوكل هل توكل على فلان وعلان؟ حتى لو جامسان سانك ألبك مجدب. ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب الإنابة صفة البشر لنبت والله وإن كنت يعني تحبهم مبلغ عظيم من الحب أبداً لا توكل عليه ولا تنيب إليه فاطل السماوات والأرض الله الرب التوكل عليه سبحانه وتعالى الانابه اليه خاطر السماوات وخاطر الارض جعل لكم انظر بس خاطر جعل لكم من انفسكم ازواجا جعل لنا ازواج هذول شبابين شاركوا الله في قسمته في خلق في جالي الناس ذكرا وانثى جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الأنعام أزواجه، خلقوا الأنعام؟ الله لي ما خلقوه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا دبابة واحدة ما ينستطاع دبابة واحدة جناح دبابة ما استطاعوا والذي تبع منكم الأبحاث التي جريها الكفر المنحدة في جنوب أمريكا الجنوبية يحاولوا أن يخلقوا إيش؟ بنعمين؟ ليش الخلية الحية ولو في ذلك يعني يقرب مئات سنوات يحاولوا يخلق قرية حالة ويقوم بعملية تخليف في الأجنة والذي يتبع هذه الأبحاث يرى بشاعة ما فعلوه والله أجنة مشوهة نصف حيوان نصف إمسان نصف حمار نصف كامل ولا تعيش يعانده الله عز وجل حتى في هذه الصفة يريد أن يخلقه وما تطعوا جناح جناح بعوضة جناح ضبابة لا يستطيع أن يخلقوه الذي يدعي لنفسه حق التشريح تماماً كالذي يدعي النفسي حق الخلق وحق الإيجاد وحق التكوين تماماً تماماً ليس هناك فرق لماذا؟ لأن من لا حق الخلق هو الذي لا حق التشريح ولا حق الحق <تصفيق> والعكس بالعكس ومن الأنعام أزواجه يضرأكم فيه من؟ الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كمان ليس كمثله شيء؟ عيدا بالله هذه الآية التي قاعدة أصلي فيه بالأسنان والصفات. ليس كمثلي شيء الأمر الدجال سبحانه وترد يقول ليس كمثلي شيء هو السميع البصير السميع أمر كلها سبحانه وتعالى والله وما قصدتها علم الله المين ما قصدتها سبحانه وتعالى والله الآن جاءت تفرضي بالكمل والجلال سبحانه وتعالى والله والله، طب أعلم الله أن مقص الطاجات هجري هو السميع البصير تفرد بالكمال والجلال سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات الأرض له مقاليد الس ولذلك تفرد بالحق له مقاليد السماوات الأرض هو لا يملكون امر أنفسهم والله أحدهم يصيب بلاء صغير يطرح في الفراش يتمنى الموت فلا يجده لا صغير هذا الذي تجبر التفرع على عباد الله وذاق الأمة النكال وإن كانت الظاهر لا يملك من أمره شيء بلا صغير صلطه الله عليه يجعله يكره حياته سبحانك ربي ثم يشرع الناس أهواء صرفة تجبر مجوزة الحد الذي خلقت العون خلقت غيره والفرعين ما زالت تجددون عن هذه الأمة له مقارين السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقضر هؤلاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقضر أبدا والله الله يقول له والذي يبسط عليهم وهو الذي يضيق عليهم والعجب العجيب أنهم ما قابلوا نعمة البسط بالشكر والإنابة بل قابلوها بالكفر والطغيان تلك النعمة التي كانوا يحلمون بها ليش لهم من الأمر شيء نعمة صيفة حتى عندهم إصداق لذعوة إبراهيم عليه السلام. مقابل النعم بالكفر عيادا بالله إنه بكل شيء عميم أحدهم لا يعلم ما يجري في بيته والله هلاء التواظيث التي نحكمنا الناس والله لا يعلم ما يجري في بيته البيت فيه ما فيه صاحب البيت لا يعلم ثم يحكم الناس ويشرع لهم انظر تعليق الشيخ قلت الآن ما نقلنا تعليق الشيخ ان كان تعليق الشيخ فيه البركة والكفاية يقول الشيخ بعد أن ذكر هذه الآيات استمع استمع لكلام الشيخ شو نفيد؟ فهل في الكفرة الفجرة المشرعين ماذا قال الشيخ؟ أمبر <تصفيق> التعبيرات يعني والله تشعر أن يكتب وقلبه قلبه قلبه يش يشتعي حبذا على هؤلاء الناس فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف؟ ثم يدى فصل تلك الصفات انظر الكثرة الفيحة. يقول من يستحق أن يوصف بأنه الرب جالكم الله ربي الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومخترعها على غير مثال المصادق ما يشكون كما سماوات الأرض أحد أما ما رأى نساه يخرج من بطن وأنه هذا المشرع هو الذي خلق البشر أزواجه وأنه هذا المشرع خلق لهم أزواج الأنعام الثمانية لنكتورة صف الأنعام وأنه هذا المشرع ليس كمثله شيء هو السميع البصير نقولها كده تماما الإذعام والقبول بأنك لها حاكم ومشرع معناه أنك تدعم وتقبل أنه ليس كمثله شيء لأن هذه الصفات هي التي جعلت الله سبحانه وتعالى يتخرج بحقه وكان قلنا العكس بالعكس القضية من وأنه هذا المشرع له مقاليد السماوات والأرض خاصة في العصر الحديث وإن كان الله جل تتبته الفتره السوية في العصر الحديث في العصر ولكن في العصر الحديث العلم تقدم حتى الكفرة من الشويين أثبت هذه الحقيقة ومستطعا ينفوها كما قال أحدهم كبرى اليقينات الكونية بسبب وفق كأنهم كتاب وإنهم يوفق في, في مضمونه كبرى اليقينات القونية الله سبحانه فعلا الفترة ستقرنها خاصة في العاشرة الحديث لماذا؟ لأن العلم يبعو الإيمان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ما زلنا نسمع عن آيات فترة تثبتنا هذه الحقيقة اليقينية فخاصة بالأس الحبيب لحد في أن يزعم أن لو أدنى مشركة في الخلق والتكلمة في هذا أبداً حسن الله سبحانه والأجابة لإن يضره لنا يومياً حتى التفرق كما كنا من الشعيين أذانوا نبحقوا وسلموا بيها وأنه هو هذا المشرع يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقالية الرزق هذه يعني من القبايا اللي اتخبط فيها المشرعون مرة ذات اليمين ومرة ذات اليسار مرة جريا وراء المذهب الاشتراكي والنظرية الاشتراكية والنظرية المركسية حتى يصلح له الاقتصاد حتى يغبقوا الرزق على العباد جعلهم جعلوا أنفسهم تماما مربع وبيديهم نفاتيح الرزق وخزائنا لندن ما فعلت الشراكية في بلادها في, في عقل غارها في روسيا وفي الدول اللي تطارق جحيم نهجها جحين والله ومنها اليمن الجنودي والسير الدول اللي تدام في حتى يبسطوا الرسطة للعباب قالوا هكذا نحن سنبسط سنجعلها جنات في الأرض وأخذر ليس التشريع الذي له الرسط والذي يبسط لا التشريع بارك أحيانا في روسيا كنا نسلع هذه الدولة أين هذه الجنة أين هذا البطر بس ألوان مطرعون الناس دعايتم انا رسطة والبيت تجيئة على الناس مانع للمسيئة التردية صار شعار لأخنا الشوحوبة الكل حسب مجهودي والكل حسب خيار هو في ما اما الدولة ايسا فيك؟ قدر الكفاية وحياة انك فيها ألف لا تكتير سيتشاوى الدكتورة الشيخ هلعلك؟ ليس عندهم شيخ؟ يتساوى العالم مع جل في الراتب وفي قدر المعيشة هذا من وقل... من من رجل ظلم أظهر مجاعة وقرر حق المتسولين يكتسوب بخير من هذا الرجل هذا هذا طمع هذا رجل عالم مهندس طبيب كذا كذا وهذا كذا نفس الذي الراتب الذي يأخذ ذلك هو الذي يأخذه وقال أن الذي يدين ما تسيحه بس هذا طبعاً واعلم أت منجروا وراء المذهب الرئيس المالي وراء بنوا نظريتين على ستشب هرية السيزية ماذا كانت ستشب هذه الخرية؟ احتكار طبقة معينة برؤوس الأمان ماذا طبقة غنية جدا وطبقة مكسوقة جدا هذا هو هؤلاء الذين بيدهم نفتح الرصد للعباء وقد أنهم مشاهدين بسمعاتنا كده على الجانبين بذات المنين وذات الشمال قرار الخصابة لماذا؟ لأنهم ماذاوا الله لا تغش المنيخ يقتل خمرات بكل شيء عليم هذا مشرع بكل شيء عليم والله قد أحدون لا يعرف ما يقول تقول الشيخ فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا وتابي من يستحق أن يشرع ويحل له ويحرم ولا تقبلوا كشريا من من أنت ثم لتفتسر ما تقبل يمكن انا عبد الاظلم ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير زاني انظروا اصح انظروا للشيء ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير زاني فاس هذه منزلتهم لا تستحقوها اقسى البشر والله ورغلهم في الدنيا والاخره ان شاء الله وماذا شرق ينتقل لمجموعة أخرى من السفادة يقول ومن الآيات الزالة على ذلك في قوله سعادة له غيب السماوات خرج من سورة الشرق له غيب السماوات والأرض أبصر به وأتمن ما لهم من دوني من ولي ولا يشركه انظر هذه الآية الله جل بدأ أولا بتقرير صفات من له الفطر بدأ أولا بتقرير الصفات التي من أجلها استحق أن يسر ثم عقد أن هذه الصفات تقتضي أن يشرك أحد في فطر ولا يشرك لماذا؟ لأن له كذا وكذا يكذا لأن له غير غيب السماوات الأرض أبصر به وأبصر ما له من دونه من ولي أبدا ليس لك من ولي، وليس لك من معين وليس لك من مرجع إلا الله سبحانه وتعالى أين تذهب أين تذهبون؟ ثم عقبت على تفرد شخص الله تعالى وبأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشاركوا أحد في هذا الخطم هل هؤلاء المشرعون لهم غير السماوات الأرض؟ الذي يعطي المسيح حق على تفرد شخص الله تعالى يدعي بلسان الحال أو بلسان المقاد أن له علم أنه له علم فالغير والله تعالى أعطى الإنسان حواده البصر حتى الغراث وآطاه السمع حتى يسمع وآطاه يد حتى ظلمت جاوة تحسس وآطاه الرجب حتى, حتى يسعبه العلم والمعرفة تهل هذه الحواس المعروفة هذه الحواس تستطيع ان نقول انها مفاتيحة بالعلم ايش الظاهري اعني العلم الغيبي؟ علم الظاهري الله تعلم اعطى الانسان مفاتيحا يعلم بها العلم الظاهري صحيح؟ طيب ترى الانسان يدعي بلسان الحال أو بلسان المقال أنه يستطيع أن يعلم الغيب فقد جاوز بهذه الأدوات وهذه الوسائل وهذه المفاتيح جاوز بها الأمر التي خلقها الله منه هي خلقت كوسائل وأدوات أو كمفاتيح للعلم العشق الظاهر تدعي علم الغيب كأنك تريد أن تستخدم هذه الأدوات للعلم الغيب الذي هو مغير وهذا من أفضل الظاهر أما مفاتيح الغيب فمن الذي تفرر بهذا الله سبحانه وتعالى سما أن الله أعطاك مفاتيح للعلم الظاهري، فذلك تفرر لنفسه سبحانه وتعالى من مفاتيح علم الغيب لا يعلمها إلا حقوق سبحانه وتعالى وكونك تستخدم هذه الوسائل لعلم الغيب مجاوزة ما كنا لظلم وكسر ومنها بذى لله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن كما قال الشاعر، وأعلم ما في اليوم، والأمس قبل له لكنني عن علم ما في غد عميل. عميل، شيء. النبي عليه السلام مدّع وهو أشرف القلب على ربي سبحانه. طالع. مدّع من غير ينغي. أخرج. الأميرة لا قالت، قال رسول الله. صلى الله وسلم والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بي والله لا أدري ما أعرف ما وقع يجونا بكم هناك تصر أخرجها البطار أيضا صحيح عن الربيع بنت معاود في عرصها فأركم في عرصها الزواج وقت البناء تقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل حين بني عليها بناء هنا بنيا، يعني فسمى النبي عليه السلام جاريتين من شدان بعض أشعار التي تعلق بغزو بدر فقالت أحدهن وفينا نبي يعلم ما في البدو. جارية. طيب. قالت إيش؟ وفينا نبي يعلم ما في البدو. ثم فعل الله نبي عليه على ذلك. ما قرأه ما كان له. صلى الله عليه وسلم فقال دعي هذا. مكي هذا. لا تجاوزي بي حدي لا تطروني كما أطرط النصارى إنما أنا عبد الله ورسوله لو كان لأحد الحق في أن يدعي علم الغيب لن أتعلم خليل الله سبحانه وتعالى أشرف الخلق على ربه لن أتعلم لماذا؟ لأن مقام الشرطيج لجناب لا بد أن يصال حتى من الأنبياء فلا يشاركوا الله بأي خصيصة ومتصرصة حتى الأنبياء فابلك بغسارة البشر جاهل، كافر، فاسد، حقير كما قال الشيخ يشارك الله في أخس خصوصاً، يشارك الله في كل تلك الصفات عندما يتفرد أو عندما يشارك حتى في تشريع الحق. المسألة لا تقتضي من جرة تشريع لا. المسألة محاذاة وضحك، الملل سبحانه تغيان بالفعل، تغيان، تغوت. هناك سألوه أيضاً طالب غير مغيب. الله عز لماذا نقول أن مقفض علمه بالغيب يقفض أن ندعب لحكمه وأن نفرده بحق الفقمة الشهر لماذا نقول هذا لأن تلك الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم هل شرعت لفترة زمنية محدودة هل شرعت لعصر محدود أو لنصر محدود إنها شرعت لكل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن بمحفظ علمه سبحانه وتعالى للغيب يعرف ما كان وما هو كائن وما سيكون بل يعرف ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون سبحانه وتعالى ولذلك وضع الأحكام التي تصلح للبشرية في مستقبل أيامها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يعني في من على أظهر الأرض يعرف ما هذه للأمة من نحن ومن ثيأتنا وصائر وفي نفس الوقت أودع لا كل في ثنيات وفي وفي نعطفات حتى تعمل به فلم يخوجهم المولى سبحانه وتعالى بحكم أو تشريع غيره كما بالك كما قلنا بالذي لا يعلم ما في بيته كما بالك بالذي لا يعلم ما في غد ما في غد كيف يعطي نفس حق التشريع ما معنى التشريع؟ يضع قوانين للناس يسيرون عليها في مستقبل ايامهم، صحيح؟ هو لا يعرف ماذا ما يعرف. عارف ما سيتجدد من وقائع وما يستجد من نوازل وما حل على هذه الامم من طماط وبلايا، لا يعرف. فكيف نصرده بحق التشريع؟ كيف ندعي بانه مشرع؟ معنى انه مفرغ انه على الحلول المستقبلية مفهوم الفكره؟ تكون معنى انه مشرع انه وضع الحلول المستقبليه، احنا مش عارف هو اللي عارف بدل ما بعد شهر يعرف أشدأ في الجهل فملك بعد سنين بعد سنوات يعرف ما أين أعرف بعد ساعة لا يعرف ما ده له فكيف يعطي الناس حق التشريع جدا قوانين تسير عليها الأمة قصرا وجبرا لعدة سنوات ولذلك أعين التناقض البين في, في القوانين قوانين التكريب فما بغضانش جدا كل سنة تغييرات حد إضافة تبديل وكل يعني صدق فيهم قوله تعالى كلما جاءت أمة لعنة أبتال والله جيت هذا أو يخطئ ذاك وهذا أخطأ وهذا فات وأنا وهذا أحسن وهذا أفضل وكله باطل كلما جات كلما جات أم لا هم كما قرَّف على ولو كان من عند غير الله الله يفسر لفظا كثيرا تناقض بين كاش اختلاف فقط لا والله العقوبة عباد ترفض لماذا الإمام لا يعلم الغيب هذا صحيح وديك في التناقض هل شدوانا أمرا غدا يرفضونه الأمر مقرنا أمر غدا يردون عليه وهكذا تجد مادة قانونية مادة واحدة أو مادة ثانية مصر المادة ربما لا يكمل السطر مصر المادة ربما لا يكمل السطر طرع لها من الشروح والتعليقات والاستثناءات والإضافات ما يبلغ والله بلا مدلغة طبع مجالبات وهذا أمر إما بأعين مادة واحدة فقط والله محفلة كذلك جلادات تشرح تذيب تعود. أنا إذا سأل من عندي غير الجاي، هذا هو الذي يقف في حق التشريع، تماما يعلن بنسان الحال أو بنسان قال أن له غير. تماما تماما يقول الشيخ، فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غير السماوات غر؟ هل في فيما نستحق هذا الوصف يقول وأن يبالغ هذا المشرع في سمعه وبصري لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصري بكل المنصرات كنا كن نرأى لا يرى يرى رب واحده سبحانك رب يقول وأنه من صفات هذا المشرع ليس لأحد من دوري ولي هذا وقع شارباب نعم ظنه أن الأولاية خاصة بسلامه لماذا بأن الذي بدأ الحكس هو الذي سنجيه وقع فيها من وقع فيها. فيها يقول شيء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى يقولكم يا شيء جملة أخرى من الصفات. ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه إلا هو الحفر هذه الصفات الأولى من المقتضيات التي جعلت المولى سبحانه وتعالى يتفرد بالحفر ولا تدعو مع الله إلهنا هو الإله الذي يقرب بالدعاء والعبادة لا إله إلا هو تأكيد كل شيء آلك كله سأهلكون إن أجلان وإن أجلان بل ستمنون الموت فلا يجبونه لو أردت أن تستعرض تاريخ الطواغيت، طواغيت البشرية منذ جادة لا يعنى هذا، فرأى أنهم سبحان يموتون ميفا أسود الناس الكلب، الله، وعذبون في الدنيا قبل الآخرة، والعذاب الآخرة أشد. انظر ماذا فعل الله بالنمرود، انظر ماذا فعل الله بثراهم، انظر ماذا فعل الله بعاب وثمود لقد هذه سلسلة من الجذابرة والطغيت عذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة بركيبة اسمها ما البركيبة الموت ولم يهدي تمن الموت يتمنى يعني موت وكذلك سيات الدورة على كل طريق طغيت إلا تجدث أيدي المؤمنين هذا الذي يريد وهذا الذي محبه كيف ستمنى النوطة ولن يرمى عبد الناصر عبد الناصر يعني بلغ أن التغيان ما استحق به أن يوصب بأن ناصر عبد أن عبد السافر هذا الرجل تعرف ماذا تعال فيه؟ بعد أن انتهى دوره وهذا أرجح رؤية أعصره في أثناء أثناء صد في وص المستشفى كان مرض بسيط لابد من يجدد وكل طغياء كذا في الغرب في الشرق في الجزيرة في يعني ما ينتهي دوره إلا هو يستبدل بناء الجديد حولها لا يثقون فيه والله ثقة مطلقة والله لا يثقون فيه حتى لو قاله أنه نصراني أو أنه يهودي لا يثقون فيه يبد أن يستبدل بحزاح يتناسب مع يتناسب مع الدور الذي سيلعبه الدور الجديد والله يا أخوة هذه حقائق عبد الناصر حرم الأرض رفضت أن تستقبله والله عبد الناصر تصحت عليه المجارب في قبره حتى العلم ما وجه الجسد والله يا جسد أحد الشعراء يعني كتب قصيره الأسف يعني ما يحقق منه إلا البيت أولا يقول لفظ الطرف جثمانه وتطهر والله يعني قلت هو أكيد لكن القصير جميل قال إيش لفظ الطرف جثمانه وتطهر الأرض هو يوم لو ما انتفن فيها عبد الناصر فقال قبر القاف لفظو ثم الصهل ساح بالفعل طفحت من في فبري وسقط الجسر وحتى لا مقبور البجور هم يعرفون هذا أنا عشان أعقب كل ظروف كل صغير عربياً كان أو أجنبياً موازين المولف حاط على تختلف عن موازين البشر سبحان الله وفي محمد إمام أحمد من أبرز الشيكات في هذا أوائل الأبناء في عليه كل من داع بدأوا إيش تجيبت فيه؟ والله كل من داع بدأوا إيش تجيبت فيه تماما ابن أبي دواذ داع بالفالج أنا الذي انتدب من القرآن مخلوق فاستجيبت فيه أصله بالفالج وفعل لا كنيلاستأنيز الزيات داع بأن يصمر الذي يكذب بأن القرآن مخلوق بمسامير من حديده ومن نار فجاء المتوكل فأقعده على كرسي من الحديد وصمره بمسامير من حديده ومن نار الوافق دعا بأن الذي يكذب بأن القرآن مخلوق يحرق في الدنيا قبل أخيراته فأصيب الوافق في إقراءة أيامه بداء سقي البط وقع الماء في مجرسة وغير لله فاجتمع صباح يعرفه ماذا يقال له فلم يجد له إلا حل واحد فقط أن يسجلوا له طنور طرف طنور يسجلوا له بفحم من أخشاب الزيتون ثم يفسحوها ونظفوها من هذا الفحم ثم يقعدوا فيها عدة ثلاث ساعات في اليوم ثم بعد ذلك يخرج منها ولا يرد إليها ولا يسقى ماء حتى يخرج الماء من ظبره هذا ما الذي يقع في اليوم فأجلسوا فيها ست ساعات ثم يخرجوا منها فأصبته الظاهرين في ظاهرين فأخذ يصرخ ويولوي طالباً أن يردوه إلى التنور حتى تسكل ناره التي اشتعله في ظهره. فردوه إلى التنور وما هي إلا ساعات قليلة إلا هو أخرجوه تحمل أسفل اللهم يعلم تحمل أسفل في القصة باسمه عائس يقرها ابن الجوزي مكتبه على مرحب مرحب مرحب أسنيده من عدة فرق وهاكذا كل طاغية وعذبه ما في الدنيا إما على أيدي عبادي وزند المؤمنين وإما لناله أخبره في الشخص والسداد في يوم عرصه في يوم عيده خرج على قومه في زينته والله في زينته في أبهى زينة والله في وقت جنده وصل هؤلاء الذين يسخر بهم ما استطاعوا أن يغنوا عنهم شيء كل الجيش بالمخابرات الأمريكية ما استطاع يمنعوه من قدر الله عزيزي الذي أنزله به على الأيدي الأيدي المتوبة تلك الأيدي التي في يوم زينته والله سنة سمناها لنا النبي عليه السلام أئمة الكفر اليوم القيامة شعر من شعر وابا من من ديننا والله نحن مضطرفون في كل التطرف على أصول في قمة الأصولية كما سُكن بكتاب الله صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> نعم. نعلنها والله والله أنا خذ من أحد. قمة التطرف وقمة الإغاظة نحن. ترهبون بي عدوى الله وعذوق. في نفس الآية نحن ربيون. لماذا نستحي من ديننا؟ أنا كربي. الهندوس المجوس اليهود النصارى الصفر لا يستحي من التطرف. وارفعونا كل يوم لا تطرف. إلا نحن. اللي زمية. الله أخذ قد أن ينفق ورغم ذلك عنده خوف لذي لا نسمع الحق سبحان الله لا خافنا أن يسمع أن يدخل الحق قلبه رغم عنه إيش هذا؟ هذا يكون والله من الفتة البالي العقية فالي يكتب عن نفس الأربعة يخشى أن يسمع كلمة فيعتقدها يقول والله لأني أريد أن أخاف أن يتنوني بشيء سبحان ربي أحد الصحابة يشيد اسمه ذهب مكة الزائرة فاستقبلوا أئمة الكفر وحذروه للنبي عليه السلام إذا كان سجل سبيس إن له كلام التفايل إن له كلام يصحر العقول والألباب وظنوا به حتى وضع القتمة في إذنين ثم الرجل لا أقلي فعاتب عن ما هذا؟ ماذا هذا ما إذا أفعله بنفسه؟ أنا ليه أقلي يستطيعون ميت بين الحق والباطل خاصة ما الحق له نور الحق أبلج يا إخوة إلا تكون تتعن في كتاب الله بلاغ مبيل قال ماذا انا لي اعاقل ما هذا الذي افعله رغم استخف نفسه وبالفاد الذي يفكر بالتفكير والله يستحق ان نرتي له عقله ايش نقول بلغ برجة السفاة قال ما هذا ما هذا الذي افعله ما علي انا استمع اليه وما وجدت من كلام حقا قبلته انا حق به وما وجدت من كلامي باطل رضبته النبي للنبي عليه السلام والسمع له وما الا لحظات حتى وقع الحق بنور صوتك في قلبي فاسلم واذا عن الله رب العالمين بقى الناس ماذا ما, ما, ما ادريهم ما اين هذه اللي اقول تسمى نفسك مجاهدة والله لك تتحقق ان تسمى تفكر بهذه الطريقة اي اقول هذه لا نجامل انفسها يا اخوة نتعامل معادي لا كما هو ليس كما نحب نحن وكمان نشتهي وكمان نريد لا البعض يهرب نريد ان نعرب من المعركة والله هذه نفوس مهزول نفوس ضعيفة نفوس جبانة نريد ان تغرب من المعركة لا بحث عن حل الثاني الذي بل كالتنا مواجهة الجميع هناك مجاهد يجب انك يجاهد لا احد ياخذ امامك يجاهد مع الفيار اما هناك انت تكنش ضد الفيار ليس كل واحد يستعنك على هناك هذا هو الفرق كن صريح مع نفسك لا تظن انك بهذا تسقط الاسم نفسك لا والله لا لا تظن بذلك، لا تخدع الله عز وجل لا الله عز وجل يعرف بالفعل ولهم وازين تختلف عن موازيننا هذا هروب هذه حيدة كل منكم لو انفرض بنفسه سيعرف اينما مكانه، والله هذه الأمة ليس لا إلا أنتم من؟ يأتينا جنب من السماء؟ أو يخرجون من الأرض؟ ليس من سنة لله؟ وإن كان الله قادر نعم لكن ليس من سنة لله؟ إن الله لا يغير ما بقوم؟ هي ما مبأة أنفسهم التغيير لابد أن يبدأ من منكم أنتم من بلادكم هذا الدين هذا الذي فعلان النبي عليه السلام وصار على ضرب السلف الصالح السلف قد عناشتك تتمع عناشتك موقف صريح هذا هروب هذا هروب احذر يقول الشيخ فالكفرة تفجر المفرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالكم إلا وجهه وأن الخلائق يرجعون إليه تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخذ سخلتي، دائما يصف شكله للقوم، أخذ سخلتي بصفاتي سبحانه وتعالى. يقول ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى: "ذالك بآنه إذا دعي الله وحده كثرتم، وإيه يشرد به؟" تقول: "فالحكم لمن؟" أمن هذا وذاك؟ فالحكم لله العلي. الكبير نثبت الله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه علو الذات علو الصفات علو القدر علو القهر علو المكان جميع أنواع العلو نثبتها لهذا جد ولا من أول ولا من تلك الصفة التي يمتقر أصفاته المرسانه وتعالى الهمداني يوم أن كان يناظر فيطور هذا المعالي الجوين المعام الحرمين ومعروف من الله دي في هذه المسألة المسألة العلو الرجل كانت جميلة قصتنا ألد ما شيء خوف بحجة يعني لا أحد ينكره من البشر بالفترة صلى يا شيخ افترض ما تحدثنا فيه ولكن أخبرني عن العلوم الذي يجده العارف في قلبي إن الله يقول يا رب علم سبحانك يا رب دين ستره والله يا أخو والله نحن عكرنا الدين والله نحن عكرنا الدين الإنسان لا يخضع نفسه يوم راهي يا أخو احذرو الله عز وجل يومين يومين يومين ولكن إذا أخطأ أنت لا تعرف على أي شيء أخطأ لا تعرف فتظن لأن تلك الموازين هي نفس الموازين اللي تجعل عنها لا والله أنت تعلم تريد أن تجمع نفسك بأي طريقة مثلي تقرأ تقرأ واضحة لو كن منا خلا بنفس في لحظة الصد لا تعرف أحد الواحد أحد بس سجل نريد أن نكون مع أحد يطمأ ويرضى لي تقرأ واحد ربيع أصلا كما قلنا من قبل هل هؤلاء المشرعين هل نثبت لهم حقا او صفة الالو اخشف الخلق يعرفونا ذلك من انفسهم والله والله يعرفونا ذلك من انفسهم شوادر مجرمون آتمون ما تركوا يعني دنية تستحي منها الفطرة الا وفعلوها والله دنية دنية شيء يعني نفس ثالث منها الا وفعلوها لا حياء لا خلق لا ثم يلنصبونا نقسم أربعا وعليهم من دلوقتي. أي علو هذا الحساب تين مثلا الحساب يقول الشيخ فهل في الكفرة في الفجرة دائما يكرر شفاج العبارة المشريين من نظرة الشيطانية من يستحق أن يوصف في آضم كتاب سماوي بأنار العلي الكبير في آضم كتاب سماوي الكتاب الخاتم النسيء يصف فيه فلان ولان بلناه عليه كبير لا أحشى كبير فسئ لما يقوله سبحانك ربنا وتعالي عن كل ما لا يليق لك مالك وجلالك تعالي عن أن يشاركك أخذت الخلق ببضع سفر يقول شيء ومن الآيات الذالة على ذلك أيضا قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو انظر هذه الآيات له الحمد في الأولى والآخرة وله الحب وإله يتنجى هل منهم من له الحمد؟, الحمد. إلا لعبيدين. نعم يسبحونه بحمدين لا لا نهار. صحيح هناك طريقة طويلة لأنفسها أن يعبدونها ولم الدولة أولا لا يسبحونه بحمدين هم نعرف في زمرتهم يحرون محفرنا واحدة قل أرايتم إن جعل الله عليكم انتم هذه الآية الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله يأتيكم بليل افلا تسمعون كل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون الا اتكتم افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولترسو من فضلي ولعلكم تشكرون هذه الصفات من تفرّد الفطر. هؤلاء لهم عدم شراكة في الليل والنهار هم ليلهم نهار ونهارهم ليل. من خمر لا يشربونه ثلاثة أعمام يميز بين الديك والحمار. يقول: فهل في مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف؟ لأن لول الحمد في الأولى والآخيرة. وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبينا بذلك كمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى هل هذه السقفة مطلقة وعظمت وعظمة إنعامه على خلقه سبحان قالت السماوات الأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه قصة طريفة جدا تبين لنا مقدار البشر حدثت ما أشر خلفاء نسالك يا حسين انا اسمح لك هذا مع هارون الرشيد انظر هارون هارون, لا هارون. والله. والله يا هارون يعني ليش حاشا الحجاج لا دي في التلف والله هل والله يكوى الحجاج بالنظر اليه لا ولي ولا الفرحي بالنظر اليه لا والله هلك اصلا مرتدون زنادقه كفر خامس في دار هذه الأمة من الظلم أن نقارن الحجاج ده هؤلاء والله الحجاج لا بدل ولا شرع كما سأتي معنا عندما نشرق أطرق مع الباب لا نظار النعم لا نكرل ورغم ذلك قيل فيه ما طيل من القدح والزم والله سأتي معنا هذا المسؤال قارن بين الحجاج وده هؤلاء وماذا يكون حكمه جدا هارون رشيد تقابل مع بعلوم سأكون بحجوز ماذا بجنوب وليس مجنون لكن كده سميه وترجمة له ابن جوزك للسجل ترجمة حيولة كان من العبات الزهادة الذين هاموا على وجود مساحة الأرض رأى وكان هذا الرجل ينفق بالحكمة بعلول هذا إن كانت اختورة بأنه مجنون تأله هارون رشيد أن ينصحه قال له عظم فقالوا يا هارون تخيل أنك في ثلاث في صحراء في مثال وامتنع عنك الماء وبلغ ذلك العطش ببلغك هل كنت تشتري كوبا الماء بنصف ملكك؟ على اي والله انا مش عطش خلاص على أسلح.